يا الله ارحل يا بشار يا بشار مالك منا خذ ماهر وارحل عنا وهاي شرعيتك سقطت عنا ويا الله ارحل يا بشار يا الله ارحل يا بشار يا بشار مالك منا خاد ماهر وارحل عنا وهاي شرعيتك سقطت عنا ويا الله ارحل يا بشار يلا ارحل يلا يا الله ارحل يا بشار يا بشار يكذب من كتب لك هالخطاب الرج صرت على الباب ويا الله ارحل يا بشار يا الله ارحل, أرحل يا بشار ويا كذابني كاتبلك هالخطاب الحريه صارت على الباب ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار. يا بشار العيب فيك وعيب كل من بيحييك وعلى ما حنخليك ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار. يا بشار العيب فيك وعيب كل من بيحييك بكل فساد مهدور وخطا ادمان ومغفور يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار ويا بشار واجد دمك كل فساد مهدور وخطا ادمان ومغفور يلا ارحل يا بشار ارحل يا بشار يا مهره ويا جبان ويا عامل الامريكان الشعب السوري ما بينهنو يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا يا جبان يا, يا, بشار. يا, بشار. يا, يا جبان يا عامل كان الشعب السوري ما بينهانوا يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار يا بشار واحد مني ما لحت تقدر تخلص مني من بعطي ملايين تغني يلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار عنشوش واحد مني ما لحت تقدر تخلص مني من بعطي ملايين تغني يلا ارحل يا بشار يلا ارحل حشلت الأوباش ويا بشار ويا غشاش ويا الله ارحل يا بشار يا الله ارحل يا بشار <توسرين> حيوان لنيقاش ما حشلت الأوباش ويا بشار ويا غشاش يا الله ارحل يا بشار يا الله ارحل يا بشار ويا بشار ويا مندس وتدرب أنت وحسب البعس وروح وصلح حرف البس ويا الله ارحل يا بشار يا الله ارحل يا بشار ويا بشار يلا روح تركب نادي يا اللي كذبك صاير عادي ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل, ارحل, ارحل, ارحل, ارحل <عقول> <متشيلا> بال يا سوريا بدها حرية سوريا بدها حرية الرستان والشباب الحموي يا سوريا بدها حرية الرستان والشباب الحموي يا مكتوب على عالنا بشار خائن وطننا سوريا بدة سوريا بدة مكتوب على عالنا مخدوع سارق وطننا سوريا بدة سوريا بدة نحنا شباب التغيير مطالبنا شرعية سوريا بدة سوريا بدة نحنا شباب التغيير مطالبنا شرعية واني نكذبيه سوريا بدنا حاج تطلع قوانين وشرعيتك منتهيه سوريا بدنا حريه سوريا بدنا حريه لو غيرتوا في مثل 1100 سوريا بدنا حريه سوريا بدنا حريه في مثل 1100 سوريا بدنا سوريا بدنا